موسيقى وقى حالي قاهرني ما أستاهل البيه تعبان من كل شي ومن كل الحوالي القلبي وحيد اسو بنصه يا اللي اسلم المروب يقهر هوي يرخصها يقهر هوي يرخصها اريد وياهم الدنيا والبي حياتي وانا حرب بيها اريد خمصها عشت في دنيا مو حلوة غضو ناقص غشاشة داو العشق تسني نوم غير بفراشة نوم غير بفراشة حصابانك كاسر قلب موضوعي شبي صايرك جحساس يمكن خلصة دموعي يمكن خلصة دموعي <تصفيق> منين أبديها ما أدري أنا همومي ما تنعاد اللي تعذاب قدي على ما يبدو ما كحار برتول ومن الكون اللي اريد دبي كل علي هاي